قَمَ ال لذِرَ بَأْسَ شَديدَ مَِّد وَُبَشِّرَ المُؤمنِنينَ الذيينَ يَععمللونَ الصّالِحات وَبَِّرَ المُؤمنِينَ الذيينَ يَععمللونَ الصَّالِحَاتِ أََّ لَهُم آجرًْا حسَسَنَا مَا فِيهِ أَبدَا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 لا مبّ للكماتاته وَلا تجد م دونه محدث وَصبح ننفسك مع الذيينَ ييدونَ رّهُ بالغدات وَلاشيّ يريدونَ وجهه يريدونَ وجههُ وَلا تعد عينك عنهُ تريد زينة الحياتة الّيات.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 يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَوِر مِذَهَبُِ وَيَللبَسُونَ سيااب وَيَلْبَسُونَ سابًا خُطْرَم مِن سُدُسِ وَإِْتَبَقٍِ مُتَّكينَ فِيهَا على الأراائِك نِحْمَ التَّوابُ وَوحَسُنَثْ مُرْتَفَقائ وَضْرِبُ لَهُمَّ ثََّجُ لَْ جَعلنا لِحَدِي مَا جََّتَيْنِ مِنْ أَعْنابِ وَحَفَفْناَاهُماَا بِنَخْلِ وَجَعَنا بَيْنَهُمَا زَرى كِلتَجَتَيْنِ آتَتْأُقُ لَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئاء وَفَجررْناَا خِلَ لَهُ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 124. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا 125. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك اكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كَمَا خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا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 سألسك عن شيء بعدها ثلاث صاحبني قد بلغتم لدنني عذرا فانطلق حتى إذا اتى يا اهل قريه استطعم اهلها فأبوا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 فخَشنَأَ يُررهِقَهُمَا قُغِييانَ وَكُفْر فَأَرَدناَا أَ ي بدِلَهُماَا رَبّ مَا خَيرًَا مِنْهُ زَكاتَو وَأَقْرَبَ رحمَا وَأََّجِدَار فَكَانَ لِغُل مَينَةِ مَيْن فِي المَدينَةِ وَكَانَ ت تحتَهُ كَزُهُمَا وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فارد ربك ان يبلغا اشدهما فاراد ربك ان يبلغا اشدهما كنزهما رحمه من ربك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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دُونِهِمَا قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا؟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 حتى إِذَا سَوَ بَيْنَ الصَّدَ فَيْنِ قَالَ فُخُ حتىََّ إِذَا جَعَلَهُ نَ رَن قَا آتُونِي أُفْرِقَ عَلَيْهِ قِطْرَاء فَمَسْطَعُ أَ يَغْهَرُهُ وَمَسْتَطاعُ لَهُ نَقُبَاء قَالَ هذاَا رَرحْمَةُم مِ الرَّبّ